بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم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 واللائي اسم من المحيض من نسائكم إن رتبة فعذتهن فعذتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحب وأولاد الاحمال أجلهن أي ضعنا حملهن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 وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأفقو عليهم حتى يضعن حملهن فإن أربعن لكم فأتهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ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 قد أزل الله إليكم ذكرى رسل يتلوا عليكم آيات الله مبينات اللي خرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدخِلُهُ جَنَّةٌ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 يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحق بكل شيء علمًا.